إِ اللهَّه كانَانَ بِماَا تَعمللونَ خَبير وَتَوكًا عَى اللهَّ وَكَفَابِ اللَّهِ وَكلَ مَا جَعَنَ الللهَّهُ نِ رَجنِم مِنْ قَلبَيْنِ فِي جَوْفِه وَماَا جَعَلَ أَزْواجَكُم اللَّيتَ الَّهَرونَ مِنْهُ أُمَّا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 مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ النَّبِيَّ وَأَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ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 وَأَعْدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا نَّيْمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا إِذْ جَاءُوكُم مِّنْ سَوْقِكُمْ وَمِنَ الْأَسْفَلِ مِنكُمْ وَإِذَا وَتِلَابِصَارٌ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا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 وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ قِطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَأَتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الدَّبَّرَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا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 ِ الَّه وَلَ وَلَا نَخير خَضِي عَلَمُ اللهَّهُ المُعَوِقينَ مِنكُمْ وَالق إِلينَ لِإفْوَانِهِم هَلُمَّ إلَنَا وَل ياتُونَبَأْسَ إِلَّا قَليلَ نَشِحَةً عَلَكُم فَإذاَا جَ فَالْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْدِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ شِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُولَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْدَقَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَنِ اللَّهِ يَسِيرًا يَحْسَبُونَ لِحِزَابٍ لَّمْ يَذْهَبُوا وَإِن يأتِ نَحْبُهُمْ يَوْمَئِذٍ لَّو أنَّهُمْ بَادُونَ فِي الْآرَاضِ يَسْأَلُونَ عَن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 وَلََّا رَألمُ مِنونَ نلَحْزَابَ قَاوا هذا مَا وَعددَنَ اللهَّهُ وَرَرسُولُهُ وَصَدَقَ الللهَّهُ وَرَسُول وَمَا زَادَهُم إِللاائِمَ نَ وَتَسْممَا مِنَمُ مِنينَ رِجَالٌُ صَدَقُوا مَا عَهَد اللهَّه عَلَيْ فَمِنْهُمن قَضَا نَحبَهُ وَمِنْهُم مَ تَظِر وَماَا بَدَّلُ تَبَديلًا لَجَزَ الللههُ الصَّادِقينَ بِصددَقِهِم وَُعَذِبَ الْ المُنافِقين لَجَزِيَ اللهَّهُ الصَّادِقينَ بِصددقِهِم وَيُعَِّبًا الْ المُنافقينَ إن شَ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 من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرواب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تضعوها وكان الله على كل شيء قديرا يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تريدون الحياه الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين امتعكن واسرحن سراحا جميلا وَإِن كُ تَُّ تُِدِنَ الللهَّهَا وَرَسُولهُ وَدَّرَ لَا خِرَةَ فَإِن اللهَّهَا عََّ لِمُحسِنَات فَإَِّ اللهَّه عَدَّلِمُحْسِنَاتِ مِن كُ أَجرْرَ النَّظِيمَا يا نِسَأَن النَّبِي اتِ مِن كُ بِفاحِشَة مُ بَيِّنَةِ يُضَاعف لَ العذاابُ ضِعْفَيين وَكَانَ ذَلِكَ علىى اللهَّه يَسير وَمَي يَقُلُتْ مِن لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لستن فكَحَدم مِنَ النِسَائِ التَّقَيْتٌ فَلَا تَخْضََ بِالْقَوْلِ فَيَطَمَعَ الذي فِي قَلْبِهِ مَرَضُ وَقُلنَّ قَوْلَم مروفَو وَقَرنَ فِي بُيوتِكُ ولا تبرجن تبرج نتبرج الجاهلية نولا وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وَذِكْرُ نَا مَا يُتلى فِي بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ والصادقين والصادقات والطابرين والصبرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات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 ومن يعص الله ورسوله فقد ظل ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك وتخفي في نفسك من الله مبديه وتخشن سَوَاءٌ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَي لَّا على عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حرج لِكَي لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي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 وََّ بِي يُصَلّ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لُخْرِرجَكُمْ مِنَ الظُلُماتِ إِلَ النُور وَكَانَ بِالمُومِنينَ رحمَا تَحِيَةُهم يَوْمَ يَقَوْنَهُ سَلَ وَعددَّلَهُ مُ أَجْرًَا كَريمَام يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله بِإِذْنِهِ الى الله باذنه وسراجا منيرا وبشر لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين وادعذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا يا فَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ قَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُتُوهُنَّ فما, فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي أُوِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِ اتيت اجورهم وما ملكت يمينك مما آتاك الله عليك مما آتاك الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ, إن وهبت نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّنَ رَادَ النَّبِيءُ وَنْ يَسْتَنْكِحَهَا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 وَرُجِعَ مَن تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذالكَ ادْنَا أَن تقرأ أعينُهُم ولا يحزنن ولا يرضين ويرضين بما آتيتهُم قلُهُم والله يعلمُ ما في قلوبِكم وكان الله عليماً حليماً لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواجه ولو اعجبك حسنهن ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء ربيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِي إِلَّا أَنْ يُوذَنَ لَكُمْ إِلَّا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 لا جناح عليهم في آبائهم ولا ولا أبنائهم ولا إخوانهم ولا إخوانهم ولا ابنائه ولا اخوانه ولا ولا ابنائه و خواته ولا نسائه ولا ما ملكت ايمانهم واتقوا الله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 يَا أَيُّهَا النَّبِي أُقُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِي بِهِنْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يوذين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 لا يجدون وليا وَلَا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا, يقولون يا ليتنا أقعنا الله وأقعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا عَنا سَادََناكُ بر أنا فَأَضَلّونَ السَّبلَ رَبنا آتِهِمْ ضعتَين مِنَ الععَذاابِ وَالعَنهُم عنَن ككثير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 رصح لَكم ملَكُم وَيَغفِ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَي يُطِعِ الله وَرَرسُ لَهُ فَقَد فَازَ فَوزًَا عظِيمَا إِ عَرَدْن لَانَت على السَّماواتِ وَلَْضِ وَالجِبالَال فَأَبَينَ أَ يَحمِلنهَا وَأَشْفَقنَ مِنْهَا وَوحَمَله ل سَالُ إِهُ كَانَ ظَلُومًا جَولَ ل وَعَّبَ اللهَّهُمُنافِقين والمُنَافِ قاد يُعَِّبَ اللهَّهُمُنافقِين والالْمُنافِقاتِ وَْمُشِكينَ والمُشِركَات وَتوبَ اللهَّ علىى المُومِنينَ والمُمنات